ل ج ع ل و ن ما ع ل ي ه ا صعيدا جرزا أم حسبت أ ن أ ص ح ا ب ا ل ك ه ف و ا ل ر ق ي م ك ا ن و ا م ن آ ي ا ت ن ا عجبا إذ أ و ل إلى ا ل ك ه ف ف ق ا ل و ا ربنا آتنا م ن لدن ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على ابانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ى لما لبثوا أ م د ا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 رب ا ل س م ا و ا ت و ا ل لن أ ر ض ن د ع و و من ن د ه النابلسي ق ق د ل إذا ش ط للعلوم ا ل ا س و ا م ي ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا و إ ذ ا ا ت ز ل ت م و ه م وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم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 وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم سرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلون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 فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ ا أ ب د ا وكذلك أ ع ت ر ن ا عليهم ليعلمون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 والربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تماري فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي ف ا ع ر ذلك غدا إ ل ا ان يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت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 من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب ا ل غ د ا ة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ان للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود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 ودخل جنه وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه ابدا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة قائمه ة و ل ر إلى لا لأجدن ربي خيرا منها م قال ل ب ق ا له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره له وهو أكفرت ب اما ل ذ بعد م ن اصبحت م ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ل اصبحت ا ص ب ي أ ح د اصبحت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 ولم تكن له ف ئ ة ينصونه ر من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو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 ج ع لفضيله الدكتور محمد راتب وإن ا ل ن ا ب ل لو ي خ ذ ه م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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن ش ان ء الله صابرا قال س ت ج د ي إن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا أ ت يا اهل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أم اما ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة غصبا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 حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا القرنين يا ذا إن